Wanah bin Nik Nik, entik macam, luntik malam, umur zaman, peluang kita, gilir sewan, rambitin, jadi aisy, انا عيش اليك أشي العمر منك مولين ويدس هار السوق اليك والخيال واحتمال كل البشر انا عيش اليك أشي العمر منك مولين ويدس هار السوق اليك والخيال واحتمال كل البشر من يوم لقد I love you